فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إنه لا يفلح الظالمون، وقال فرعون يا أيها الملاءما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا همّان على الطين فجعل لي, لي صرحا، لعلي الطالع إلى إله موسى.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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَتَبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الْدُّنْيَا لَعْنَهُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ بَصَائِرَ الْنَّاسِ وَهُدَاهُ وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ